خير تأتي مصدرا كقوله تعالى ان ترك خيرا أي مالا كثيرا وتأتي أفعل تفضيل محذوفة الهمزة وهي هنا أفعل تفضيل بدليل ذكر المقابل وذكر حرف الجر من مما يدل على أنه سبحانه أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة ولكن ما يكون له في الآخرة خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده ولكن جاء النص على أنها خير للأبرار جميعا وهو قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الخيرية للأبرار عند الله أي يوم القيامة بما أعد لهم كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وقوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أما بيان الخيرية هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبيان الخير في الدنيا اولا ثم بيان الأفضل منه في الآخرة أما في الدنيا المدلول عليه بأفعل التفضيل أي لدلالته على اشتراك الأمرين في الوصف وزيادة أحدهما على الآخر فقد أشار إليه في هذه السورة والتي بعدها ففي هذه السورة يقول تعالى ألم يجدك يتيما فآوى أي منذ ولادتك ونشأتك ولقد تعهده الله سبحانه منذ صغره فصانه عن دنس الشرك وطهره وشق صدره ونقاه وكان رغم يتمه سيد شباب قريش حيث قال عمه عند خطبته خديجة رضي الله عنها لزواجه بها قال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه وقوله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى على ما سيأتي بيانه فهي نعم يعددها ربه جل وعلا عليه وهي من أعظم خيرات الدنيا من صغره إلى شبابه وكبره ثم اصطفائه بالرسالة ثم حفظه من الناس ثم نصره على الأعداء وإظهار دينه وإعلاء كلمته ومن الناحية المعنوية ما جاء في السورة بعدها من قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أما خيرية الآخرة على الأولى فهي على حد قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وليس بعد الرضا مطلب وفي الجملة فإن الأولى دار عمل وتكليف وجهاد والآخرة دار جزاء وثواب وإكرام فهي لا شك أفضل من الأولى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى جاء مؤكدا باللام وقال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من اتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء والجمهور أنه في الآخرة وهذا وإن كان على سبيل الإجمال إلا أنه فصل في بعض المواضع فأعظمها ما أشار إليه قول الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ومنها الحوض المورود وما خصت به أمته من أنهم يأتون غر محجلين يريدون عليه الحوض ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد كما في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو وإذا كانت لعبد واحد فمن سيتقدم عليها وإذا رجع ربه أن تكون له طلب من الأمة أن يطلبوها له فهو مما يؤكد أنها له وإلا لما طلبها ولا ترجاها ولا أمر بطلبها له وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق إذ الخلق أفضلهم الرسل وهو صلى الله عليه وسلم مقدم عليهم في الدنيا كما في الإسراء إذ تقدم عليهم في الصلاة في بيت المقدس وكذلك في الآخرة ومنها الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة وأن رضوانا خازن الجنة يقول له أمرت الا افتح أفتح قبلك ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار كما في الحديث لا أرضى وأحد من أمة في النار نسأل الله أن يرزقنا شفاعته ويولدنا حوضه وكذلك شفاعته الخاصة في الخاص في عمه أبي طالب فيخفف عنه بها مما كان فيه ومنها شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك وهذه بلا شك عطايا من الله العزيز الحكيم لصفيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه قال المؤلف أثابه الله تنبيه اللام في قوله ولا الآخرة وفي قوله ولا سوف للتأكيد وليست للقسم وهي في الأول دخلت على المبتدا. وفي الثاني المبتدأ محذوف تقديره أنت سوف يعطيك ربك فترضى قاله أبو حيان وابو السعود قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى تقدم بيان معنى اليتيم عند قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والرسول صلى الله عليه وسلم مات ابوه وهو حمل له ستة أشهر وماتت أمه وهي عائدة من المدينة بالأبواء وعمره صلى الله عليه وسلم ست سنين وقد قيل إن يتمه لأنه لا يكون لأحد حق عليه نقله أبو حيان والذي يظهر أن يتمه راجع إلى قوله ما ودعك ربك أي ليتولى الله تعالى أمره من صغره وتقدم معنى إيواء الله له فكان يتمه لإبراز فضله لأن يتيم الأمس أصبح سيد الغد وكافل اليتامى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ووجدك ظالا فهدى الضلال يكون حسا ومعنى فالأول كمن تاه في طريق يسلكه والثاني كمن ترك الحق فلم يتبع فقال قوم المراد هنا هو الأول كأن قد ضل في شعب من شعاب مكة أو في طريقه إلى الشام أو نحو ذلك وقال آخرون انما هو عبارة عن عدم التعليم أولا ثم منحه من العلم ما لم يكن يعلم كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وتقدم للشيخ رحمه الله بحث هذه المسألة في عدة مواب منها في سورة يوسف عند قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين وساق شواهد الضلال في اللغة هناك وثانيها في سورة الكهف عند قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وثالثها في سورة الشعراء عند قوله تعالى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين وفي دفع إهام للضراب أيضا وهذا يغني عن بحث آخر ومن الطريف ما ذكره أبو حيان عند هذه الآية حيث قال ولقد رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ووجدك أي وجد رهتك ضالا فهداه بك ثم أقول على حذف مضاف نحو قوله واسأل القرية انتهى وقد أورد النيسابوري هذا وجها في الآية أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف وآمل أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته